أعزائي المستمعين مستمعي فترة عمار يا اسكندريه معنا الآن قامة إعلامية كبيرة هو إذاعي إعلامي هو شاهد على العصر هو أيضا مؤلف العديد من الأغنيات هو مكتشف عدد من المواهب هو صاحب تكوين او كان لديه فكرة لتكوين واحدة من الفرق الغنائية نحن معنا الآن على تليفون استوديو الهواء الأستاذ الإعلامي القدير الشاعر الأستاذ عمر بتيشا أهلا بحضرتك معنا أستاذ عمر أهلا يا ماهر أهلا بكم مستمعيتي الكرام بحضرتك معنا أستاذ عمر أولا كل سنة وحضرتك طيب حضرتك مواليد شهر مارس طبعا كل سنة وحضرتك طيب تحية وتقدير خاصة جدا مننا في كنديا ولو قلت من كل الإعلاميين مش بس في مصر لكن في الوطن العربي لحضرتك أستاذ عمر وأنا بقول لكم كل سمية وأنتم طيبين وربنا دي عليكم التوفيق والنجاح وتحت كنديا من الإشعارات التي عشقها منذ كنت أقيم في حين ظهرنيكم حينما كنت طالبا في جامعة كنديا هي واسكندريه كلها الله يخليك يا استاذ عمر استاذ عمر حضرتك مواليد ضمنهور محافظة البحيرة حاصل على لسانس أداب قسم لغة إنجليزية جامعة الإسكندرية نعم وخليني أبدأ مع حضرتك أنه اول شعر حضرتك كتبته متاثرا بدراسة اللغة الإنجليزية بادبها في كلية الاداب جامعة الإسكندرية كان شعر باللغة م. الإنجليزية رغم كل الإبداعات اللي جت لنا باللغة العربية بعد كده. آه، وكتبت قصيدة فكر مطلعها إلى الآن Alone is my own meditation. فكرا الغد ذلك، وانا ااا سنقول ااا بعد سنة تانية اداب إنجليش. آه، Alone is my own meditation. تبدأ يعني. لا Alone Alone with my own meditation. With my own meditation. وأعيدا وضعت تأملاتي ال الوحيدة. اه طب ده كان دايما بنقول انه الشاعر لما بيكتب اي قصيدة بيبقى متأثرا بي بتجربة شعرية هل نشأة حضرتك زي ما حضرتك قلت في واحد من الاحاديث انه النشأة الثقافية كان لها ثلاث جهات هل النشأة دي هي صاحبة التجربة الشعرية في كتابة هذه القصيدة باللغة الانجليزيه اه بالفعل يا مها وقالل ما فعلا اعتقد ان ده كان معظم جيلي كان على نفس الحال يعني ااا لان احنا تولدنا مجيلي كان بيبقى تقريبا في كل بيت مكتبه وفيانه تقريبا يعني صحيح. وكان في مكتبه البلديه في المنوف ودي يعني نقطه تضارع مكتبه الكونجرس الأمريكي حاليا م. من الاف الكتب والذخائر والنفائس الثقافية والمعرفية اللي موجودة فيها أيوة. وكنت بروحها قضي فيها وقت لتعوني بقتل بعض الدور كلها كنت بعض ديها في مكتبة بلادية اللي كانت فوق سينما البلادية في دور نور لأصبحت أصبحت أطر دور نور حاليا ده بالرغم من إبناء سن حضرتك كان كان صغير يعني في في يعني في البيت كمان كان الجو ثقافي مشحول بالثقافة كان مم. كله جوايب مريانا مجلدات أبي وجدي عملينها ووزغتي وتعلندا بونج ذيك السمك اللي الناس في هذا العهد أيه. كانوا يحبوا الثقافة والمعرفه وكانوا مقبلين عليها وكان اقتناء كتاب يمثل بالوقت لما دلوقتي تقتني إيش او تقتني عربية أو تقتني سيارة أو أو إلى الناس زمان بيحبوا اقتناء كتب لدها عند مكتبات مخصصة للتقليد ويحتفظوا بيها مجلدات مجلدات فاعبعما ما زال يزيل مكتبتي في بيتي هنا إلى الآن آه طب يعني حضرتك ذكرت أنه مكتبة البلدية في ضمنهور وقلت حضرتك ان كنت بتروح في فترة بعد الظهر رغم أنه كان عمر حضرتك وقتها يعني كنت لسه في المرحلة اللي يعني تقريبا ايه نقوله عديني السبع تمان سنين اه تسع سنين تقريبا اه وكان بقى الاسرة عادي بتسيبك تروح تقعب في مكتبة البلدية و... و... و... ويعني وتنهر او تأخذ من من منفيد علومها اللي موجود في الكتب المختلفة بيها هم ما كنوش عارفين انا بروح فيهم هم قلليني نازل بلع زي بعيش لاولاد يعني <تصفيق> كنت بسيب الأولاد عادوا كنا في الشارع أيوه. وأروح أنا على مكتبة البلدية أقرأ قصص وكتب وروايات وكتب كامل الكلام اللي كان بيعملها للأطفال القصص الكثيرة اللي كان سيستيرت كتب كتب جميلها جدا أيوه. فده يشجعني على أن أنا أتقل بعد برحلة القصص ده والاستماع على القصص أن أنا أقرأ أدب وأقرأ كمرافيا وأقرأ تاريخ دار علوم، في خيالي إن أنا في السنة ذاك كنت أدار عن علوم ال العلوم الذرية وكيفية وتكوين الذرة والنواة والبروتون والنيوترونات اللي تلتصح على النواة. ده حضرتك ده فاكر جدا يعني. ده حضرتك فاكر الحاجة بحذافيرها يعني حضرتك فاكر كل حاجة. فاكرها كأنه كنت بذكرها يعني أي. انا فاكر مرة بحكي واحد مستشار صديقي يعني. يقول له تأ لا تقرأ يعني تما ما هو من شق حمس الكتاب <تصفيق> اللي هي حمس في بستي هذا يعني هذا كذب هذاي حدى بب مسألة الكتاب دي يعني مذاكرة ما فيش حد يمس الكتاب لما يكون بيذاكر ودي حدا غريب جدا يعني صحيح. لازم أنا غيري رأسي لازم, لازم أبدأ نام لزم أقرا ساعة ونص ساعتين مم. الحمد لله أنا أنا خلاص بس من العادة حميدة دي اللي ما من اغراءات رأيات الابهار الموجود في القناة التلفزيونية الحمد لله ويا ربي دمى على حضرتك نعمة إن شاء الله مم. أستاذ عمر يمكن حضرتك ذكرت إنك كنت بتقرأ في الجغرافية وأنا برضو وأنا بحاول أعمل بحث عن السيرة الذاتية لحضرتك عرفت إنه المدرسة الإعدادية اللي حضرتك كنت فيها كانت مشتركة في مجلة الجمعية الجغرافية وهل ده كان سبب اهتمامك بالجغرافيا ولا دخولك المدرسة وحضرتك مهتم بالجغرافيا فخليك برضو يعني تستثمر كل الامكانات الموجودة في المدرسة لا لما لقيت في مكتبك المدرسة كتب الجمعية او مجلة اعداد من مجلة الجمعية الجغرافية أي جمال الطبيعة المصور فيها صور خلابة من الطبيعه والصحاري والبحيرات والجبال والشلالات والانهار والغابات عشقت الجغرافيا وانتقل الطاقه بالجغرافيا من الطبيعه الطبيعه الارض يعني كوكب الأرض إلى الى ان انا احب الكون كله واحب الكواكب والنجوم وحفظت القبه السماويه واسماء النجوم والكواكب أنا مكتبة مدرسة طبعاً نور بالأميرية ال ال المزاريت الكل بس اللي بتحكيه مكتبة دي تعمل دولاره عشرة عشرين مدرسة عم بيطول يومين دوود مزاريت المكتبة الوحده صحيح كنا أغنية كان عندنا فلوس كانت مصر كانت يعني رخاء كبير جدا وكنا ااا في يعني الناس مستعدين رخاء نفسي كمان يا أسس عمر يعني يعني كمان إن أنا تبقى موجودة عندي الكتب دي وإني أعمل مناخ يخليها تبقى لل للطلبة وإن هم يدخلوا ويقروا وإني أعمل لهم أنشطة متعددة وإن كل مجرسة تقريبا كان زمان فيها مسرح دي أنا بعتبر ده رخاء نفوس أكتر منه رخاء أموال ولا إيه؟ ربا ليك أيوة كان رخاء تعلم مسرح والأنشطة تفتقين بالأنشطة كان في يعني آلات موسيقية وغرفة في الموسيقى تكاد تفعل مسائية يعني يعني حاجة متطورة جدا وبيان و... و... و... و... وأعواد جمع عيدان, عيدان جمع تريز وحاجات كذا جدا جدا جدا وكمان جات طبعا ومن شلوهات غير النشاط الرياضي اللي كان موجود هناك لذلك احنا كنا بنحب المدرسة مش بس عشان المطعم اللي كان بيقدم لنا وجبات ساخنة جميلة جدا مطبوخة كان فيه طباخين لفسين لبس الطباخينه وبيقدمونا وجبات ساخنة طبخها راحوا سو الصبح يشتغلوا الخضار واللحوم والحاجات والحالات كلها والطيور وهم عادي يشتغلوا فيها من الصبح لغاية تاني مع الغدا ننزل من التوصل من الغدا فقمنا نحب المدرسة كانت المدرسة دي ااا شيء محبب لنا مش ما نحب ما زي ما بعض الناس بيعملوا بالوقت ما هو لأنه حضرتك كنت بتروح أو كل طلبة كانوا بيروحوا بيشعروا إنه هم بيدخلوا مثلا عندهم حصيلة صغيرة ولكن بيخرجوا في كل يوم دراسي معهم حصيلة أكبر من اليوم اللي أبقى. حصيلة أكبر و... نعم بجد يعني مم. أنا تقريبا مجين ب 95% من اللي تعلمته في حياتي من للمداثل الأميرية بتقدم النهوتي. تخيلي بقى وإذا كله 25% ده بعد كده بقى من سنة ومن الجامعة وهو ده تأسيس الأساس تحطي إيناك في المدرسة الميزة صحيح وعشان كده المفروض أنه ده مرحلة التعليم الأساسي يعني دي هادي ما يطلق عليها هذا اللقب إنها مرحلة التعليم الأساسي كانت على أيام حضرتك تعليم أساسي فعلا أيضا يعني بقول لك كان في عناك ولي حتى الخط كان في كتب بتعلمنا خط كراسات الخط المكتوب لنا الجملة بالمجبوعة وإحنا نقلبها ده عشر مرات مثلاً من خط العربي الزقعة والناس بأنواع وكلها ولذلك يعني ما تلاقيش في أخطاء ملاقية عند البيت بتاعنا زي ما عند الاجتاء للأسف الحالي صحيح. صحيح. أستاذ عمر هل التواجد في المدرسة حضرتك قلت أنها شكلت 75% من وجدان حضرتك وأسستك هل هذه المرحلة التعليمية بوجود المسرح بوجود كل الـ الـ الـ الـ الأدوات الموسيقية اللي حضرتك قلت عليها هل ده هو ما زرع في حضرتك بذرة الكتابة من غير ما حضرتك تكون مثلا عارف يعني انا اتزرعت في بذرة الكتابة طرحت في وقتها لما دخلت الجامعة؟ لا يتبقى موهبة طبيعية ربنا بخلقها عند ناس وناس تنينية. ما إحنا كنا في المدرسة مثلا ألف تتميز مثلا يعني أوه. مش كلهم طلعوا شعراء ولا كلهم طلعوا فنانين ولا كلهم طلعوا مهتدين مم. ولا كلهم طلعوا رسامين ولا ولا ولا ولا. أيوة صحيح. يبقى في ناس موهنين ربنا منحهم الموهبة. مم. هم دول اللي بي أستاذ عمر يعني حضرتك كنت مهتم بالجغرافيا وحضرتك كنت مهتم بالأدب وكان ليك أنشطتك في المدرسة وبعد كده حضرتك اتكاهت إلى العمل في الإداعة بعد حصولك على لسانس الأدب لما حضرتك دخلت الإزاعة كان حب في العمل الإعلامي ولا كان ده علشان حضرتك عندك كم هائل من المعلومات الثقافية المختلفة لا ده كان اشكه الراديو اه, آه كمان لان انت ما تعرفيش مها وكنت ما يعرفش رغم انك هتقول اداك اسكندريه انما ما تعرفوش ازاي اداك بتاع الحيات المصريين م. زمان كان ايه أي. ده كان هو البطل المتوج على اجهزه الاعلام وكان هو الموجود في كل بيت طبعا والراديو ده اما ما بيتحط على راس كده احتراما له مشي فينا كده أي ركن ولا على كذي ولا على حاجة لا كان وكان جدا بكل ما يقدمه وما من رسائل سياسية واجتماعية ودينية آخره. آه. آه أنا كنت عاشق بين الراديو وحافظ المذيعين والمذيعات والبرامج أي. وكنت أتمنى إن أنا يعني مكنتش باحلا طبعا إن أنا أكون واحد منهم إنما كنت يعني حين مغامك كده إن أنا يعني لأقرب منهم بشكل أو بآخر يعني أوه. إلا أن تحققت هذه الهمية فعلا وبهي مزيعة في الإزاعة المصرية حضرتك التحقت بالبرنامج العام في البداية أنا توزعت على الأستاذنا الحميد الحديدي مزيعة بعد ما نجحنا. امتحان المذيعين كان برنامج الكشف بتاعنا كلنا وازعنا كل واحد على ده رح العرب لعرض برنامج العام ده شقة أوصل أنا بيهم النصيب برنامج العام وملاوعات البرنامج العام بالتحديد يعني أيوه. حتى أذكر إنه هو كان كنا نتكتبه في إزاعة الشريفين مم. في شارع الشريفين أيوه. وخلني خلى من إيدي وأقلم وتم الشباك في مكتبه مش اقول لي على عمارة قريبة اصاب الشريفين. اي. شريف اه. وقال لي العمارة دي هتكنزل من عندي. تروح تدخل تطلع. الدول التالي. هتلاقي هناك الاستاذة الصفية المهندس. اه. هتجم لها نفسك ومعاك الجواب ده. ولا ان انت ناجح ستتحمل وزعيد انت اخير ده. وليه هتا حت... اه هتفدك عبدات الاية المراكبة عن المناوعات هتفدك عبدات المناوعات. اي. وفعلا ده اللي حصل يعني. معايت نفس الدفع ال زميلي العزيز عباس متوالي ابن من إسكندرية ده من من حي عندكم في إسكندرية وده ااا توزع بقى على سط العرب أيوة. وعلى فكرة عباس كان هو الأول على الدفع بتاعتنا أيوة. كان هو أول الدفع وكان سط العرب بيشتكي دايما إنه ليه أنتوا دائما تودون حوافل في البرامج العام وتقولنا احنا التواني والتوالد وكذا احنا عايزين الاول بتاع الدفعة الجريمة اه طوال داني ومع باس متواني فعلا وهو اول الدفعة ب... وراح صوتها رب وانا راحت حضرتك كان ترتيبك كام بقى انا كنت الرابع اه يعني الاول والتاني والتالت والرابع يعني يمكن عشان إحنا خذنا الاختبارات دي ما بتبقاش سهلة برضو يعني ده بيبقى اختبار تقييم لغة وحسن تصرف مش كذا برضو أستاذ عمر؟ آه لا طبعا قصتنا إن يعني الحمد لله أنا كنت كمان في ظروف يوم الامتحان كنت أتوح قراءة وركبت وتبين غلط يعني ما يعني وداني سعيد زين كده ما روح بقى اللي هو زين كده بالشرفين يعني من السيدة دينة قدروا يسدق بقى مخطرش بالي ان انا اخذ تاكس اي اقول له دي زاعة وخلاص واخلص يعني والدنيا ما كانتش زحمة وقتها فروح. متهيالي زي دلوقتي اه فارحت طبعا دفت مقطوع ده كويس نعمل نجحت اصلا يعني الحمد لله شخصية اعلامية قديرة سوف تترك بصمة وتكون شاهدا على العصر واسمح لي أستاذ الحمد عمر ما أبقى بعمل حوار مع حضرتك وما عن برنامج شاهد على العصر يعني أنا نفسي شخصيا أتذكر أنا كنت وقتها ما كنتش لسا لتحقت بالإزاعة بس كنت أحب معاده لما يجي في البرنامج العام وقعد أسمع وكل سؤال حضرتك تسأله أقول إيه ده جاب السؤال ده عرف المعلومة دي ازاي حتى الضيوف يعني انا اتذكر كانت حلقه الدكتور جمال مختار كان رئيس الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا وقتها وهو نفسه ما يسالك جبت الحاجات دي منين عرفت الحاجات دي ازاي ايه قصه شاهد على العصر قصه شاهد على العصر ان واحنا في قسم انجليزي جامعه اسكندريه كنت آه كان مقرر علينا أن نحن يعني جزء من المنهج بتاعنا أن نحن بندرس العصور عصور الأدب الانجليزي المختلفة فلاحظت أن هم بيطلعوا لكل عصر كتاب يقول لك مثلا العصر الفيكتوري اللي هو عصر الملكة فيكتوريا. يتوسم بإيه فاصل كده في مقدمه للكتاب قبل ما يجيب بقى الشعر والناس والادب والمسرح بتاع العصر بيعمل مقدمه سريه مسح للعصر من الناحيه الفكريه أيه. كان بيتميز بيه العصر الفكتوري ايه الظواهر اللي استجد... استجدت عليه ايه الجديد اللي خلاه يختلف عن العصر اللي قبله الظواهر الفكريه وال... والاجتماعيه والسياسيه اللي جدت عليه عبارة عن إيه. جعلت منه عصرة مختلفا، مم. فأنا فضلت الفكرة دي مع جوايا جواية لغاية ما فكرت تبلورت بقى في الآخر ففكرة شاهد على العصر مم. اللي هو ايه قلت احنا بنقترب من نهاية القبن العشرين كنا ساعتها سنة 82 1982 فنحتاجين لأن احنا نسمع بقى كل انتبار مفكرينه فيما منصر في كل المجالات كل واحد يجي يدلي بشهادته على العصر ويقول فيها أين ناقص في مفترق الطرق الحضارية وإحنا دخلين على نهاية القرن وحنبتدي اللفية الثالثة فاا إيه اللي اللي شهدت على العصر على عصر عاشه هي أهم التيارات والظواهر اللي استجدت في هذا العصر ووأين موقف وإلى أين نسير فمن هذا ااا فكرة شهادة العصر وعملته فكان أشبه بالقنبرة الثقافية وتهافتت على طبعي ونشر ونشر المختلفة ودول الصحف المختلفة وأصبح عنوان شاهد على العصر وعنوانا مشاهد اقترسته مني إذاعات وتلفزيونات وصحف عديدة يعني وأنا يعني بالنسبة للمصر يرى أمانا طبعا أي حد مصري يستخدم العنوان بتاعي لكن عتركت فقط على قناة الجزيرة حينما سرقت هذا العنوان وجعلته عنوانا لأحد برامجها ووو يعني... وثارت و... يعني مشكلة كبرى بيننا لكن للأسف ما طلناش منهم حاجة لأنهم في قطر هنجيبهم منين لا ينطبق عليهم القانون يعني صحيح. استاذ عمر يمكن حضرتك مش بس في البرامج ومش بس لما حضرتك توليت إدارة, إدارة إدارة الشباب والرياضة ثم شبكه البرنامج العام ثم حضرتك كنت رئيسا للاذاعه المصرية حضرتك ليك برضو أغنيات متميزة يمكن اول أغنية كتبتها حضرتك هي الأغنية دي نسمع جزء منها وهي أغنية غريبة زمان لفايزة أحمد. <تصفيق> غريب يا زمان يا امل زمان غريب يا زمان يا زمان يا عمر حضرتك فاكر الاغنيه دي؟ اه طبعاً ام دي اول اغنيه بعتز بيها جدا ايوه دي كان كانت غناء الرائعه فاز احمد والالحان الملحن القدير الاستاذ محمد سلطان دي كان بدايه كتابتك للاغنيه وزي ما حضرتك قلت انا بدات اكتب قصائد شعريه بالفصحى وبعدين اتكعبلت في الاغنيه العاميه مش, <تصفيق> مش كده ده صحيح صح. كان ايه قصتها غريب يا زمان لا قصتنا الكتاب اللي كان كتير زمان ان انا اعيد باختصار يعني كان كان في في ثلاثه مؤلفين كده تناوبوا على كتابة الاغنيه ديت قبل ايوه وما كانش الكلام عجب لا فايزه ولا سلطان في الزمن كانت لازمه فين... كانت لازمه يعني كانت لازمه في كل الاغاني كانت... كانت لا مش في كل الاغاني يعني هم قالوا ده دي دلوقتي الكلمه اللي هي اللي نفسها الاغنيه بتاعت فريد ناطرش دي و بينه زمان عشان يا يعني. زمان. زمان, زمان يا يعني اه عايزين اغنيه بتاعه زمان فكتبوا لهم زمان زمان زمان يعني ايه ايه معناها زمان زمان يا زمان انا اسمع ف أنا على نفسي هنا ففجأة أنا لقيت نفسي قاعد أقول على اللحن كلام بتاع غريبة زمان التي تسمعوه حالياً ده أي وفجأت بي الأستاذ محمد سلطان فهو أتوقع هو كمان أن أنا كتبت على اللحن الكلام في جملة مفيدة في حاجة بتقول غريب يا زمان غريبة زمان ملاشة أمان تقرأ ديه ولوك مشي سوى مشوارها وتعاكد إلى آخره آه قال لي فايزه تحمست جدا وقالت لي كمل يا ابني ربنا يوفقك والله انت موهوب فكملت كملت الى ان كتبت الاغنيه كلها كلها من اولها لاخرها فكل ده على اساس انها هتنسج مؤلف من الاخرين يعني دول اللي هم اللي اصلا اخذوا التبوه لكن هي اصرت بقى انها لازم تنسج الى صاحبها الاصلي اللي هو انا وقالت مش هغنيها الا لو اتقال تقليب على البطيشه كان رئيس البث وقتها كان بيفتح حاجه غريبه من مذيع ويغني الاغاني يعني قال لي على جستيتو انها تنسى على دعومه بطيشه يعني وأوحى لذلك نصوص انها ترفضها فراحت فايزه احمد رمت نفسها قدام علي وزير الاعلام وراد غالب عند بيته أيوة. وأنقزوها وطلعوا واشتكتوا من الوضع وقدمت له النص تعبنيا تعجبه فاكلوا عجبك ده لأنها حجم أو ماي اكلوا اختي إنه عجبك إنه على وصف خدت النص يعني وراحت ودمتها في الإذاعة وها وبي وبكده وجدة الهنية وأنا وأنت كا ااا شاعر يعني وتم اعلان يعني طبعا جدعى جدا فايدة وحبالية الله يرحمه وتم اعلان يرحمه. بهذه الاغنية الاستاذ عمر بطيشة شاعر غنائي تعاون مع قامات نقول يعني وردة الجزائرية من اجمل الاغنيات اللي غنتها كانت كلمات حضرتك زي حرمت حبك بتونس بيك نار الغيرة ويمكن الالبوم اللي نزل ده كان فيه اربع اغنيات كانوا كلمات حضرتك حقيقي يمكن كان جاي بعد غياب لوردة الجزائرية رحمة الله عليها لكن كان عامل زي ما بيقولوا بلغة السوق فرقعة مش كده ولا ايه ده فرقعة جمدة جدا جدا جدا يعني احنا آآ آآ وقتها كان كنا في أعقاب كان الموسيقار عبدالله موسيقار الأجيال كان من منازل لغنية من غير ليه وكانت مستماعة قوي مع الناس والناس بقى ايه كانوا مهيئين انهم يسمعوا نغمة جديدة اي فلو المهرجان الجديده والمشكله الجديده دي في اغنيه بتواني ابن الإسكندرية طب استاذ عمر تسمح لنا, تسمح لنا ناخد مسمع صغير من بتواني عشان حضرتك وحضرتك طبع. بتكلمنا نبقى احنا مستحضرين هذه الحالة الجميلة جدا اللي كانت في الالبوم الخاص بوردة بتاع سبيك Batuennis be wintamai Batuennis bikul bene if all bhagdun yeah but when be تقرأ أنا هتونس بيه وإما بتبعث أنا بتونس بيه وخيالك بيكون ويايا ويايا وإن صوتك بيونسني الكلام يا أستاذ عمر حقيقي لما بنيجي نسمعه بنحس إنه كلام طلع من القلب كلام بسيط جداً كلام احنا كلنا بنقوله ف... ايه, إيه المفردات الجميلة دي؟ أوه. هو ان هو من القلب يعني ما ما قدش بكتب انا عمري ما كتبت بغاني لكي اتكسب منها ماء. او عشان اعمل فلوس او احترف نظف هاوي من البداية لغايه الوقت أي. بكتب لهويتي ومزاجي والمزادي وال... و وال وال والالذواق الحكي الفني عن فصدق كان أهم حاجة عندي بكتب حاجة أهم حساسة عشان كده المفردات اللي انت بتقول عليها ذي كنت بلاقيها ذيامي طوعا دون اتحال ودون إجبار وقاليت على نفسي دائما ان أنا أقدم كل ما أجيبه وأكون لما تبقوني من ما ماكنش تكرار لهم. هي أهم حاجة. وهي الحقيقة يعني بتعبر عننا ويمكن بداية تعاون حضرتك مع سميره سعيد وأغنية مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون. الأغنية دي لما نزلت عملت فرقعة برضو يعني سمحني في إني بقول اللفظ ده لكن هو ده اللي حصل. يعني أنا فكر وقتها كانت اغنيه مش هتنازل عنك ابدا بتطلب من سميره سعيد في كل حفله الالبوم بتاعها كان الاغنيه دي كانت عامله صدى واسع جدا في كل الاعمار صح انا كنت عند كفر اسكندريه قابلت الست انا والاسره يعني انا وجارتي واولادي الاثنين ربنا يخليهم يا رب ف... انا كنت قاعد كنت من السماء الاغنيه اه قاعده بقى يعني عربيه ماشيه في الشارع مشغله على الفريج ناس مشغلينها الشقه اللي جنبنا ناس مشغلينها أيوه. على التلفزيون ناس مشغلينها بالتلفزيون مسلسل حسين الزهريره سمحه بنت سناء جميل مشغلاها ايوه اشام سليم و طبعا مطرحيد شغالينها وكثيرينها يقفون عاطلين على المزرعة. يعني انتشار لا تتخيل يا ماء فعلا عندك حق الغنية دي زي ما نقول صارت الدنيا يمكن لبا لدرجة كلماتها أيضا لتلك المجريا أوه مش هتنازل عنك. وطلع بقى كتير وأحمد راجع كتب صاحب الكبير الاسكندراني أيضا أيوة. كتب أيامها يعني في الساخر موديل هي عربية ولا عنها كده, كده, كده منه بس استاذ عمر يعني انا الحقيقه وانا بحاول اذاكر السيره الذاتيه بتاعت حضرتك لقيت ان الأغنيات دي الوحدة عاوزة يتعمل فيها يعني رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه يعني مش هتنازل عنك حي والله مش هتنازل عنك بتونس جرب نار الغيرة ودع الماضي الأغنية الوحيدة اللي حضرتك قدمتها اللطيفه الدنيا حلوة لصباح أنا كده دلوعه نادية مصطفى مش هتحايل عليك لا الكلمات يمكن لو قلت انها تنم عن شخصية فعلا قلبها مليان ودفيان وعمران بالحب صح <تصفيق> <تصفيق> الله يخذيك ماء ده وصع تنزل به كثيراً يعني في أجابة التحليل فعلا هو هو ده فعلا يعني أنا أنا, أنا بحب بحب أوه. البشر كله بحب الطبيعة بحب الأطفال بحب الكون بحب النجوم بحب الأمر بحب الشجر بحب البحيرات بحب نهر النيل بحب الجبال بحب النهر الحجوة اي في مليان حب للجميع وادخل في وحده مره ثانيه يعني كان بشتغل بالسحر ايوه كانت استخدمها مره بالصدفه فاصرت ان انا تحلل شخصيتي ايوه زمان وانا لسه يعني يمكن قبل الجواز كمان ايوه فليش انت انسان قلبه كله حب لدرجه ان انت لو واقف نظرت لاثنين ما بيحبوش بعض تحس بان ان انت irritated كنت تتكلم الانجلس بحس ان انت قلق انتش مضبوط ومضطلق لان من الاثنين اللي وراك دول مش بيحبوا بعض <تصفيق> يعني مش انت مش بيحبوش انت لأ ده هم مش بيحبوا بعض ونوش رعبين وهم لذلك انت ودارك لهم متاش متاح ومتاش مبسوط لان انت كائن حب قلب كل حب لا صحيح. يقبل الكون لان حد يكره التاني في وجودك حاجه غريبه بجد حصل في الحب اللي في حيات حضرتك يعني احنا كلنا كنا متأثرين بالمطرب الشاب عمر فتحي رحمة الله عليه ويمكن انا مش عارفة الناس تعرف ولا لا انه عمر فتحي هو اسمه الحقيقي محمد عبد المنعم عبد الله جوهر الحجاجي عمر واخدها من عمر بطيشة وفتحي من المخرج فتحي عبد الستار مظبوط تمام اه إيه, ايه هل الحب انتقل من حضرتك يمكن هذا المطرب الشاب كان في ناس كتيره جدا متوقع انه يبقى عبد الحليم العصر وقتها لكن ايه اللي خلاه ياخد عمر وسمى اسمه على اسم حضرتك اسمه الفني يعني هو الله يرحمه فعلا كان مرشحا ان هو يعني يجلس على عرش الغناء ولكن اختطفه موته في وقفة عادي الشباب أوه. الله يرحمه ويرحمه انا تلية دور تقديمه لأول في, في المصريين كانت فرقة في في المصريين أيه. اللي انا كنت كونتها مع الموسيقار اه و تلو أغنية 8 ديسمبر أيوة. الأغنية دي برضو زي مش كده نقصت الأثناء بشدة لغرابة الاستخداء بتاعها ايه 8 ديسمبر هم بتاريخ طب أنا هستأذن... أستاذ عمر أنا حضرتك لأن أنا فعلا دورت عليها الإتهاء شو ممكن حضرتك تقول لنا آه هي بتقول في يوم 8 ديسمبر من عام سبع وسبعين اتقابلوا ناس كتير وافترقوا ناس تانيين وبين زحام البشر تحت المطر والأمر اتعرفوا روحين تحت المطر وضيح جريح شكى جريح اتوحدوا الألبين جميلة يعني برضو كلها حب كلها حب يا استاذ عبد اه كلها حب وكلها صور ايو صحيح النجاح جدا و... و... و... و... ولقيت بقى ناس كتير من المطربين بتوره هذا الجيل بيسعوا هلايا بيقول احنا عايزين قالني زي دي عايزين ال... القاموس الجديد ده آه. المفردات الجديدة دي يا سيدانة و... ومنهم علي الحجار قال لي أني معايز ونية زي دي نجاح جدا يعني ف... للأسف الشديد ان بعد هذا النجاح المدوي آه, اه، الموت عليه رحمة الله الله يرحمه الله يرحمه بس حضرتك كنت برضو مكلف له أغنية كانت في فيلم رحلة الشقاء والحب كان اسمها أيام بتقربنا وأيام بتغرّبنا الله بربعك أغنية أيام بس واضح إنك عملتي سيرتي عملتي بحث حاولت عملت حاولت والله أتذكر حاولت يا واستاز عمر <تصفيق> آه، هو فعلًا ليك أغنية رحلة الشقاء والحب وهي التترك بتاع الفيلم اللي المقدمة يعني و... ونحن الموسيقات محمد الشيخ اللي هو ايضا لحن تعمل 8 ديسمبر برضو ايام عجبك النام والسهي برضو ايام تفريدش حظايا قوي لانها ما نزلتش بقى على كاسف ولا البومات وانا برضو دورت إيه. عليها ما و... لقيتهاش للأسف هتلاقيها بقى على النت على اليوتيوب واليوتيوب هو <تصفيق> على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك لو دخلت يعني هتلاقي دي كلها موجودة خلاص ان شاء الله النهاردة ادخل عليها واشوفها على طول استاذ عمر انا الحقيقة يعني ما قدرش اقول لحضرتك انا سعيدة قد ايه بحواري مع حضرتك وطبعا عطاء حضرتك كبير جدا سواء اذا كان مع الاعلاميين يعني أو اللي تتلمذوا على دين حضرتك مع اساتذه حضرتك في الإعلام أو مع الفنانين اللي حضرتك تعاملت معاهم سواء إذا كانوا ملحنين او مطربين يعني أو حضرتك ساعدتهم من خلال زي ما حضرتك كنت بتقول انه كان ممكن يبقى في شطر من بيت مكسوره الكف بتاعته لكن حضرتك كنت بتعمل ده بكل الحب كلمات الحب بتاعت حضرتك مزروعة فعلا في قلوبنا وإن كانت كلمات حضرتك دلوقتي إحنا محرومين منها وسط هذا الزخم يعني اقول ايه اللي انا اخشى انه الكلمة الجيدة تتهفي. بتمنى انه حضرتك تمتعنا تاني بكلمات جميلة زي بالزبط كده لما طلع علينا موسيقى للاجال محمد عبدالوهاب بمن غير ليه فجأة طلع بيها كده كنا وقتها بنشتكي انه في انحدار لكن هو طلع بمن غير ليه وكلنا كنا مستمتعين اتمنى انه حضرتك ترجع تاني تكتب اغنيات فعلاً نقعد نسمع وتنتقل شحنة الحب الكبيرة اللي بداخل قلب حضرتك لكل محبينك أشكرك يا ماء وشاركك هذه الهمنية وأعيد أقولك أن أنت فجأتيني بمستوى الرائعة فجأتيني أن أنت عملتي يعني سروبي وبحث كامل وذكرت كويس قوي زي ما بطلب من الأجيال الجديدة أنها تزاكر وتكتهد عشان تعمل شغل متقن فأنت عملت كده وأدخلت عملك فأنا بأنيكي على هذا الحوار اللي أنا يعني كنت بتتبع فيه فرمخك بأعجاب يا ربي خليك ده أنا بشكر حضرتك جدا ودي شهادة يعني اعتز بيها طول عمري يا ربني وفاك يا ماء والله وخليك المستقبلين ويزيدك النجاح على نجاح إن شاء الله دي. يا رب يخليك يا سمر أنا سعيدة جدا جدا إن أنا يعني كنت في حوار مع حضرتك النهاردة وبتمنى إنه الأيام الجاية إن شاء الله ألاقي اغنيه طلعت جديدة كلمات الشاعر الإعلامي القدير عمر بطيش <تصفيق> <تصفيق> إن شاء الله بشكرك جداً أستاذ عمر وكل عام وكل لحظة وحضرتك بخير وسحة وسعادة وهنا إن شاء الله أشكرك شكراً شكراً يا مار وشكراً إذا كندرية والأهالي كندرية أهلي وحقايني صحيح وحضرتك طيب, وحضرتك طيب بشكرك جداً أستاذ عمر شكراً. شكراً على إيدك على إيدك على إيدك على إيدك, على إيدك. على إيدك. على إيدك. اذا لو كنت اتعلمت الحنيه عينك ليا اتعلمت عينك طريق القلب بالصدق وحسن النيه طريق